لا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين اولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا اتخذوا من دونه أولياء ولهم عذاب عظيم من وراءهم جهنم ولا يغنى عنهم ما كسبوا ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئا ولا متخذو من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم والذين كفروا لهم رجح جهنم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 إلى الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بضيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فتبعها، ثم جعلك على شريعة من الأمر فتبعها، ولا تتبعها الذين لا يعلمون. إنهم لا يغنو عليك من الله شيئا، وإن الضال من بعضهم أو لا أو بعض.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 وَمِنَ الْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هواه أظلله الله على علم وخدم على سمعه وقلبه وجعل على بصريه غشاوة فمن يهديه من بعد الله أ فلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما له بذلك من علم وما له بذلك من علم إنهم إلا يقرون كرون وطالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا دهور وما لهذ بذالك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تطلع عليهم آياتنا بينت إن حجتهم إلا أن قالوا بآبائنا إلا أن قالوا بآبائ Alamak. Nah, nah.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 يستهزئون وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم لناساكم وقيل اليوم لناساكم كما نسيتم لقاء وما أؤاكم النار وما لكم الناصرين ذلك بأنكم اتخذتم ذلك بأنكم اتخذتم هيات الله زوار وغرقتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يصرون فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعبون فللله الحمد رب